من المؤهل لفهم النصوص الشرعية؟ من المؤهل لفهم النصوص الشرعية؟ من الأمور التي لا بد من بيانها وتوضيحها أن النصوص الشرعية قسمان. الأول نصوص صريحة واضحة الدلالة، وهي أغلب نصوص القرآن والسنة. فالقرآن معظمه واضح وبين وظاهر لكل الناس. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من انتحل منه علما فقد كذب انتهى قوله ففي القرآن قسم يعرفه كل من قرأ إذ لا صعوبة في فهمه فالحلال فيه واضح والحرام واضح وكذلك الحدود وفرائض الدين وما فيه من قصص وعبر وهذا الجانب من القرآن يشكل القسم الأكبر منه فهو سهل مفهوم فالقرآن آيات بينات واضحات في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا كما قال تعالى بل هو آيات بينات وقال تعالى قرآن عربيا غير ذي عواج لعلهم يتقون أي جعلناه قرآن عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العرب قال ابن القيم رحمه الله وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها كما نعلم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها عن الله فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهما عملا وتلاوة. انتهى قوله. القسم الثاني نصوص دقيقة الدلالة وهذه يقوم أهل العلم والاجتهاد بالنظر فيها لاستنباط المسائل والأحكام واستخراجها منها وللحيلولة دون حصول الفوضى والدعاء المدعين غير المؤهلين للاستنباط وضع العلماء ضوابط وشروطا يجب توافرها في من يتصدر للاجتهاد والاستنباط تؤهله للوقوف على الحكم حسب جهده الذي يبذله لذلك وهذه الشروط والضوابط محصلة من قواعد اللغة العربية وما عرف من خطابات الشارع من أمر ونهي وخبر وغير ذلك وهذه النصوص غير واضحة الدلالة قد يختلف العلماء في فهم المراد منها كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروة فهل القرء هو الطهر من الحيض أم هو الحيض وهذا الاختلاف في دائرة الاجتهاد الذي يدور صاحبه بين الأجر والأجرين ومما يلاحظ في بعض البرامج الحوارية عبر وسائل الإعلام المختلفة من فضائيات وإذاعات وتلفاز ومجلات وصحف ما يسلكه بعضهم حين يضيق عليه الخناق في نقاش من القول بأن الدين ملك للجميع فليس لأحد أن يدعي حق احتكار تفسيره وفرضه على الناس لأنه لا يوجد في الإسلام بابوية ولا كهنوتية وهذه كالمة حق أريد بها باطل فالحق أن الدين من حيث تطبيقه والعمل بأحكامه ليس خاصا بأحد أما الباطل فهو إخضاع تفسير نصوصه لرغبة كل إنسان وهواه، بحيث يؤول نصوصه بحسب التشهل الذي يريده، لأن هذا يجر إلى تمزيق الأمة وجعل النصوص العبادة بيد غير المؤهلين لاستنباط الأحكام منها، وهذا ما حصل عند ظهور هذه الدعوة، مما أدى إلى الاستخفاف بمجتهدي هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم وإحلال الفوضى في القول والفتوى. محل الاجتهاد الحق والدقة فيه وقد لاحظ تلك المشكلة الحافظ ابن رجب رحمه الله واشتكى منها قائلا يا للعجب لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه فلله العجب كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة انتهى قوله إذا أحد أتى في أي علم بفتوى أو برأي أو مقالة كتمناه بأجوبة تمهل فإن لكل معلوم الرجال سوى علم الشريعة مستباح لكل الناس حتى ذي الجهل فكل العلم محفوظ مصون عداه لكل إنسان حلال توجيهات هامة توجيهات هامة القائلون بإعادة قراءة النصوص مدارس كثيرة تبتعد وتقترب من الفهم الصحيح للنصوص بقدر فساد صاحبها أو رغبته في التلبيس ولذلك فإنه قد يقع من بعض أصحاب القصد الحسن شيء من التأويل والمتابعة لأصحاب القراءة الجديدة للنصوص ولهذا يجب الحذر الشديد من هذه المزالق التي تبدأ صغيرة ثم تكبر ومن التوجيهات في هذا الباب 1. ترسيخ الحق في النفس عن طريق العلم الشرعي الصحيح والسماع والقراءة لأهله الراسخين فيه الذين مدحهم الله بأنهم لا يتبعون المتشابه وإنما يردونه إلى المحكم ويؤمنون بكل ما جاء من ربهم سبحانه 2. كثرة دعاء الله بالسلامة من الفتن فإن من أوصاف الفتنة أن الإنسان قد يدخل فيها وهو يظنها حقا وصوابا وأعظم ما ينجي الناس من الفتن يصدق الالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله النجاة منها ومن هذا الباب كان الدعاء بالوقاية من الزيغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد الآية التي فيها بيان حال الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تؤيلة، فسؤال العبد ربه أن يقيه من أعظم أسباب الوقاية. ثلاثة إياكم وإياهم، وهي النصيحة النبوية للتعامل مع المحرفين، فيجب الابتعاد والنأي عن القراءة لكتابات هؤلاء. ولو على سبيل التندر والتهكم منهم فإن الشبه خطافة وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الدجال أن ينأى عنه ولا يحسن الظن بنفسه وقد جاءت كثير من النصوص النبوية التي تأمر بالابتعاد عن أماكن الإصابة بالأمراض الحسية فمن باب أولى البعد عن أسباب أمراض الشبهات التي إذا أصابت القلب أثرت فيه فأضعفت إيمانه أو قتلته والعياذ بالله. قال الشفعي رحمه الله كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصم وقال مالك رحمه الله أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يا أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم كتاب ولا بعد سنتكم سنة ولا بعد أمتكم أمة ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة انتهى قوله فليس لأحد أن يغير أو يبدل من أحكام هذه الشريعة ومن فعل فقد ساء مصيره واتبع غير سبيل المؤمنين أربعة تعظيم الذين أنعم الله عليهم والسير وراءهم على الصراط المستقيم والقراءة في سيرهم وسير العلماء العاملين والاطلاع على حرصهم الشديد على العلم وعلى متابعة الأئمة قبلهم من الصحابة والتابعين وشدة تمسكهم بالعمل ونهيهم عن الجدل فهذه القراءة من أعظم ما يقود إلى محبتهم ومتابعتهم واحترامهم وإعطائهم حقهم والنفور من كل من يتجرأ عليهم بالذم والطعن والثلب 5- الحرص على العمل بالعلم لأن من يعمل ويتعبد لله تعالى بعلمه فهو طائع لله وجدير بأن يثبته الله على الحق ويقيه شر الوقوع في البدع والمحدثات ويبارك له في علمه والناظر في سير دعاة القراءة الجديدة للنص يجدهم من أبعاد الناس عن العمل بالدين وعن السمت والهدي الصالح إن لم يكونوا عديم الدين نسأل الله العافية فمن شابههم في التقصير في العمل والعبادة فليحذر أن يصبح مآله كمآلهم 6- إذا عصيت فلا تبرر فمن ابتلاه الله بالوقوع في معصية فعليه أن يحذر أشد الحذر مما هو أسوأ عاقبة من المعصية وهو السعي لتبريرها أو البحث عمن يبيحها لأن الأصل في القراءة الجديدة للنص أنها قراءة لتحليل الحرام وفتح أبواب الهوى والشبهات ونختم هذه الرسالة بقول الإمام بن القيم رحمه الله سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس الهدى من مشكاتها من الكنوز والذخائر وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر قنعوا بأقوال استنبطوها بمعاول الآراء فكرة وتقطع أمرهم بينهم لأجلها زبرا وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها ووقعت أعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها وأفلت كواكبه من آفاقهم فليسوا يمصرونها وكسفت شمسه عن اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يثبتونها خلعوا النصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام، فعملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز وقالوا ما لك عندنا من عبور وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان انتهى قوله هذا ما تيسر جمعه حول هذه البدعة ونسأل الله الثبات على الحق حتى الممات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين